الله تعالى وإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر نحن في مسائل الصلح والصلح كما تقدم هو معاقدة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين وهو انواع والصلح انواع الصلح بين الزوجين والصلح في الاموال والصلح في غير الاموال والصلح مع الكفار والصلح مع اهل البغي والصلح بين المختلفين من المسلمين نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار ونحن في الصلح على الانكار يعني يدعي شخص على اخر بان عنده له كذا الاخر ينكر ولا يذكر هذا الشيء ولا يعترف له بشيء لكنه كفا للنزاع و اراحه الطرفين عن التردد على المحاكم يقول له اصالحك على كذا ذاك يقول عندك لي الف ريال مقابل كذا يقول الاخر لا اذكر وما عندي لك شيء وما تعاملت اياك بشيء وانما ممكن هذا المبلغ عند غيري وانت تظنه عندي قال اذن انا اتقدم للمحكمه ويقول تعال يا اخي لا تتقدم للمحكمه تتعب نفسك وتتعبني والقاضي لا يعلم الغيب قد يبرئ ذمتي وهي ليست بريئه وقد يلزمني بشيء لا يلزمني لانه لا يعلم الغيب لكن اريد ان اصطلح معك كم تدعي فيه انت قالنا الدعي ادعي بالف ريال قالوا اعطيك خمسمئه ريال ولا تتقدم للمحكمه ولا لغيرها وسامحني واسامحك وانا ما اذكر ان عندي لك شيء لو كان يذكر ما صح الصلح كما سياتينا فهذا يسمى صلح على انكار يعني المدعى عليه لا يعترف للمدعي بما يدعي به صورة من صور الصلح على الإنكار إنكار في الظاهر وإقرار واعتراف في الباطن يقول رحمه الله فإن قال الاجنبي للمدعي الاجنبي ليس المراد به الكافر لأن في مواطن يقال الاجنبي يعني الكافر وفي مواطن يقال الاجنبي يعني غير ساكن البلد وفي مواطن يقال الاجنبي يعني ليس المدعي ولا المدعى عليه ولو كان أبو أحدهما او عمه او ابنه يقال له الاجنبي وإن فان قال الاجنبي للمدعي انا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح الرجل يدعي على آخر بألف ريال الآخر منكر في الظاهر الألف ريال جاء شخص آخر جار له أو أبوه أو ابنه أو قريبه جاء إلى المدعي وقال سر بيني وبينك المدعى عليه معترف لك في الباطن وأنت ما تستطيع إثبات ذلك وهو منكر لك في الظاهر لكن أنا أريد أن اصالحك انا وكيل عنه هو لن يعترف لك في الظاهر لكن في الباطن هو حقيقة أخبرني بأنه معترف لك بأن عنده لك هذا المبلغ لكن بما أنك أنت ما تستطيع إثباته بشهود هو منكر ولا تستطيع إثباته عند القاضي لكن أنا بصطلح معك على شيء ما أنت تقول ادعي عليه بألف وهو ينكر أنا أعطيك على الالف هذا خمسمائة ريال وأنا اصلح أنا, وياه. انا وكيله ما حكم هذا الصلح هذا الصلح غير صحيح لان الحق معترف به في الباطن والواقع فالذي يدفع الخمسمائة عن الالف ما تبرأ ذمته ما تبرأ ذمته لأن ذمته مشغولة بألف ريال بما أن صاحبه وثق به ولا أشهد عليه أنكره على الألف وأراد أن يصطلح معه هو أو وكيله بخمسمائة ريال ما حكم هذا الصلح قال غير صحيح وهل تبرأ ذمته المنكر لا ما تبرع ذمته. فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك يعني أرسلني أصلح معك وهو معترف لك في الباطن يعني هو معترف إن عنده لك هذا المبلغ جاحد في الظاهر يعني إذا أوصلته إلى القاضي سينكر ولا تستطيع إثبات حقك فصالحه يعني المدعي صالح وكيل المدعى عليه لم يصح ما صح الصلح، لأن حقيقة الأمر أن ذاك مطالب بألف ريال ويدفع عن الألف خمسمائة ما يصح لان الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر فكذلك من وكيله لو جرى هذا الصلح بين المدعي والمنكر بدون واسطة هل يصح؟ لا ما يصح يقول تعال أنا معترف لك بألف ريال لكن إذا اشتكيتني ووصلتني إلى القاضي أنا أنكر وبعدين ما عندك ثبات ولا تستطيع تثبت علي وحلف ولا لكن اريد اصطلح معك اعطيك خمسمائة وتسامحني بالباقي حكم هذا الصلح ما يصح لو قال اعطني خمسمائة وانا اسامحك بالباقي ما صح ما تبرأ ذمته ذمة المدة عليه لا يصح من المنكر فكذلك من وكيله نعم وقال القاضي يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه وإن وإن أنكر حلف وبرء وقال القاضي ابو يعلى اذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله وقال القاضي فالمقصود القاضي ابو يعلى وليس القاضي عياض وقال القاضي يصح هذا الصلح وليس على اطلاقه ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه يقول يصح بالنسبة للمدعي فالمدعي يسأل المنكر سرا يقول أنت تصدق الرجل أن معترف لي بالمبلغ؟ قال نعم. قال يصح هذا الصلح ويجب دفع الباقي. ما يصح التنازل؟ ومتى صدقه المنكر ملك العين؟ اللي هو من هو الذي يملك العين؟ المدعي. ولزمه ما أدى عنه يعني يلزمه أن يدفع الباقي لأنه اعترف بالحق فلزمه ذلك ومتى صدقه المنكر ملك العين المنك ملك هذا المنكر ملك المنكر العين المصال عليها ولزمه باقي الثمن الذي في ذمته إيضاح هذا يقول له عندك لي قطيفة بألف قطيفة يقول لا ما أنا أنكر قال أخذتها مني في يوم كذا في وقت كذا في حاجتك لكذا فقال نعم أذكر هذا لكن إذا اشتكيتني أنا أنكر لكن أريد الصلح وإياك قيمة القطيفة كم قال قيمة ألف ريال قال أريد أعطيك خمسمائة ريال وتكون القطيفة لي حلال وتنازل عن الباقي يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله يصح هذا الصلح وتكون القطيفه العين المصال عليها للمنكر ويلزمه دفع الباقي ما تبرى ذمته قال مثلا أنا أعترف لك بالقطيفة بيني وبينك لكن أعطيك عنها خمسمائة ريال قال أعطني الخمس أخذ الخمسمائة ريال لمن تكون القطيفه للمنكر لانه عباره كانه اشتراها بالقيمه التي عرفت ويلزمه ان يدفع الباقي الباقي القيمه يلزمه لان ما ما ابراه بمشيئه نفسه نعم وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له وإن انكر حلف وان انكر حلف وبرئ إن أنكر المدعى عليه مع أن وكيله قال إن صاحبه معترف لكن أنكر قال لا أنا ما أعترف وليس بصادق فيما نسب عني من الاعتراف نقول له احلف أنك ما تعرف هذا الشيء وما اقررت عنده فتبرأ ذمته وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح سورة أخرى يقول له عندك لي قطيفة قال ابدا ما عندي لك شيء ما اعترف لك بشيء اخذت مني القطيفه هذه في وقت كذا في يوم كذا في حاجتك اليها بكذا وذكره قال ما اعترف لك قال اريد ان اعطيك مئه ريال وتعترف يا أخي القطيفه لي وأنت تعرف هذا الشيء ولكن أنا أعطيك تطيبا لخاطرك مئة ريال لأجل تعترف لي بالقطيفة قال نعم ما دام تريد تعطيني مئة ريال أنا أعترف لك بالقطيفة فما حكم هذا الصلح صح ولزمه اعاده المبلغ الذي اعطاه ليقر لانه ما يستحق على الاقرار شيء ما دام انه اعترف ان عنده القطيفه فما يجوز ان ياخذ من اجل اقراره شيئا من المال وان قل يقول انا ما اقر لك بالقطيفه الا كانت تعطيني شيء قال له اعطيك مائه ريال واقر لي بالقطيفه قال نعم فأعطاه مائة ريال يجب على المنكر أن يعيد هذا المبلغ للمدعي لأنه أخذه بغير حق نعم. لأنه يجب عليه الإقرار بالحق لأنه يجب عليه الإقرار بالحق ماذا محق عليه فيجب عليه أن يقر به ولا يجوز له أن يأخذ العجرة على إقراره. نعم. فلم يحل له أخذ العوض عن ما وجب عليه ما يجوز له أن يأخذ عوض على ما وجب عليه يقول عندك لألف ريال يقول نعم عندي لك ألف ريال لكن أنا ما أعطيك الألف إلا تعطيني مئة ريال ما أعطيك الألف ولا أقر لك بالألف إلا تعطيني مئة ريال فهل تحل له هذه المئة لا ما دام أنه يقر بالمبلغ فإنما الذي يصح فيه التنازل هو صلح الإنكار الشيء الذي يدفعه الإنسان لراحة نفسه ولراحه صاحبه يقول يا أخي إذا اشتكيتني أتعبتني وأتعبت نفسك فلا والا وإلا أنا ما اعترف لك بهذا الشيء ولا عندي لك شيء فهذا لا مأسبة لكن إذا كان يعترف الحقيقة يقول نعم أنا أعترف لكن ما أعطيك ما تدعي به إلا تعطيني كذا نقول هذا لا يصح لأنه يجب عليه الاعتراف بالحق الذي عليه نعم. ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجيه او بالرق لم يصح لذلك الرجل رفع دعوى للمحكمه ضد امراه قال هذه زوجتي المراه تقول ابدا ما اعرفه وليس بزوجي فقال انا استطيع حضر شهود وألح في هذا ثم قال لها لا تتعبيني ولا تتعبي نفسك انا اعطيك الف ريال واعترفي لي بانك زوجتي هل يجوز لها ذلك لا لأنه يترتب على الزوجيه استحلال الاستمتاع بها واستحلال فرجها ولا يجوز بناء على المخاصمه او بناء على الصلح ان تبيح الاستمتاع بها لاجنبي ما يجوز لها ذلك لانه لو صار عن ترى حرم فكيف ومع الانكار او صالح امراه لتقر بانها امته قال اعطيك ألف ريال واعترفي عند القاضي بأنك أمتي ملكي فقالت لا بأس هل يجوز لها ذلك لا لأنه يترتب على كونها امته أن تكون فراشا له ولا يجوز أن تأخذ العوض على هذا نعم. ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض لانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يستمتع بها ويطعها حتى وان كان بعوض او بدون عوض ويحرم عليها ذلك فهذا الصلح لا يصح المقابل ضد هذا نعم وان بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح لانها تدفع شره عن نفسها و العوض عن حقه فيها كعوض الخلع وان بذلت عوضا للمدعي على دعواه صح هو يقول هذه زوجتي وتقول انا لست بزوجته ولا اعرفه او يقول مثلا هذه زوجتي تقول كنت زوجته وطلقني من زمن والان لا اعترف له بالزوجيه اراد ان يدفع لها مبلغ لتعترف هل يصح لا هذا الذي مضى العكس ارادت هي ان تدفع له مبلغ لتسريح بشره رجل يلاحقها يقول هذه زوجتي هذه زوجتي ويتقول لا اعرفه والتفتت إليه وقالت أعطيك مبلغ وارحني أنت أتعبتني وتلاحقني وتقول زوجتي وأنا لست بزوجتك وإنما أعطيك ألف ريال وارحني من شرك فيصح لها هي أن تدفع هذا المبلغ ثم هو حسب الحال إن كان يدعي أنه ما طلق أو يدعي شبهة أو كذا فالمال حلال له وإن كان بغير حق فيحرم عليها أن يأخذ ريال واحد من امرأة أجنبية لأنها تدفع شره عن نفسها يلاحقها فدفعت له ألف ريال لتستريح من شره لا بأس بهذا نعم وقيل لا يصح ويأخذ العوض ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع هو يدعي أن له حق فيها يدعي هذا وحسب نيته كعوض الخلع فهو حلال له إن كان يدعي زوجيه محق في دعواه فحلال له هذا المبلغ الذي يأخذه نعم وقيل لا يصح في الزوجيه لان الزوج لا ياخذ عوضا عن الزوجيه في غير الخلع وقيل لا يصح هذا العوض في دعوى الزوجيه حتى من المراه لا يصح لان الزوج ما يجوز له ان ياخذ من زوجته عوضا غير الخلع فاذا ثبت انها زوجته فيخالعها وما دام ما ثبت انها زوجته فلا يستحق عليها شيء هذا القول الثاني نعم ولو صالح شاهدا ليترك الشهاده عليه او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان فالصلح باطل لانه لا يحل اخذ العوض عن ترك الشهاده الواجبه وليس له وليس وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه ولو صالح شاهدا ليترك الشهاده عليه او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان فالصلح باطل اثنان يتخاصمان في المحكمة فطلب من المدعي البينه فاستعجل المدعي وقال للقاضي عندي شهود قال القاضي من هم قال فلان وفلان عندي شهود على حقي فلان وفلان سمع المدعى عليه اسمه الشاهدين فطرق عليهم الباب ليلى وقال علمت ان عندكم شهادة علي بحق لفلان وانا اريد ادفع لكم كل واحد خمسمائة ريال ولا تشهدون علي هل يصح هذا الصلح فأخذ المبلغ وقالوا ما نشهد عليك هل يصح هذا واضح أنه لا يصح يحرم عليهما أخذ المبلغ والصلح باطل لأن الشهادة واجب أداؤها ولا يجوز أن يأخذ مبلغ على تركها يجب أداؤها والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه وهؤلاء ياخذوا مبلغ من اجل كتم الشهاده هل يصح لهم لا وهو بالظاهر كانه صلح يقول انا اصطلح معكم لا تشهدون علي خذوا هذا المبلغ ولا تحضرون مع خصمي حكم هذا الصلح باطل او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان وكذلك لا يصح صالح سارقا من غيره لا منه فمثلا رجل اطلع على سارق واخذ بيده مسكه وقال اريد اسلمك للسلطان للمحكمة للشرطة ما سرق منه شيء لكنه سرق من غيره قال له يا رجل ما طلع علي في هذه السرقه الا انت وانا تائب وعلى يدك اتوب واعطيك خمسمائه ريال ولا ترفعني الى السلطان فهل يصح هذا الصلح لا ما يصح هو الرفع الى السلطان ليس بواجب من رأى السارق ما يلزمه أن يرفعه للسلطان لكن هل يصح له أن يأخذ مبلغ لأجل الا يرفعه للسلطان لا هل يلزمه أن يوصله للسلطان لا ما يلزمه شخص مر ورأى شخصا يأخذ من جيب نايم مثلا نقول يلزم الذي رآه أن يرفعه إلى السلطان لا ما يلزمه له أن يعظه له أن ينصحه ويستر عليه لكن إذا صالحه لئلا يرفعه هل يصح هذا الصلح لا ما له مقابل بخلاف ما إذا كان المسروق نفسه الذي أجر الصلح المسروق نفسه فهذا جائز يقول مثلا أنت سرقتني وأنا أمسكك وأرفعك للسلطان قال أنا تايب ولن أعود للسرقة مرة ثانية وأصالحك عن المال الذي أنا سرقت أعطيك مبلغ عنه واتركني. فأخذ المال وتركه ولم يرفعه للسلطان لا بأس لأنه صالح عن حق له بخلاف المصالحة لألا يرفع للسلطان صالح على غير حق ومن المعلوم أن الرفع إلى السلطان ليس بواجب وإنما الواجب على السلطان إذا رفع عليه إليه الأمر أن لا يتركه أن صفوان رضي الله عنه أخذ رداءه من تحت رأسه وهو نايم فمسك السارق وآخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف السارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به واقطعوه اقطعوا يده والسارق والسارقة واقطعوا ايديهما جزاء مما كسب ما دام أن المسروق قيمة ثلاثة دراهم فيقام على الحد على السارق وثلاثه الدراهم وثلاثة دراهم تساوي اقل من ريال السعودي كل هذا صيانه للاموال وحفظا لها إن دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فما يجوز للمسلم ان يضر اخاه المسلم بشيء ما حتى وان كان الحذاء